ألم نجعل الأرض من هادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحسنين 121. لنفرج به حبا ونباتا 122. وجنات ألفافا 123. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم فَقُفِ الصُّورَ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَصِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ 121. لطاغين مآبا 122. لابثين فيها أحقابا لا يذرقون فيها بخدا ولا شرابا 124. إلا حميما وغساقا جزاء 118. وكذبوا بآياتنا كذابا 119. وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحسيناه وكل شيء أحسيناه في كتاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا 119. وكواعب أترابا 110. وكأسا دهاقا 111. لا يسمعون فيها لغوا ولا كبابا 112. جزاء من ربك عطاء رب 117. والسماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء تتخذ إلى ربه مأبا. إن ضناكم عذابا قريبا إن ضناكم عذابا قريبا يوما ينظر المرء ما قدمت يدا انا قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا